افَرَأَيْتَ مَن اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ ۚ وَخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ ۖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهِ غِشَاوَةً ۖ فَمَن يَهْدِ ٱللَّهٌ فَمَا لَهُۥ مِن مُّضِلٍّ ۚ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن هَادٍ وقالوا ما هي الا حيات دنيا نموت ونحيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم انهم الا يظنون واذا اتل عليهم اياتنا بينات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 وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ فَدَاءَ إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون وترى كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها اللوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتاب لا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأول الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذانك هو الفوز المبين وامّا الذين كفروا افلم تكن اياتي تقلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين واذا قيل ان وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيطنين